اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجدنا اشد الناس عدوا للذين الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى زَادَ كِبْرٌ سَنُرِيهِمْ دَارَنَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ تلتج جنا اشد الناس يعدا صارا ذلك بأن سُولِ تَرَاءَ عَيْنُهُمْ تَصِيغُ مِنَ الدَّمْعِ مَّا رَصٌ Mədə mədə nüəmin və Allah Wəmə jəəəmə minəl həqq Wə جزاء المحسنين والذبين كفر فَتُ إِلطَ وَجَتِ مَسَكينَ مِن أَو سَلْطمتُطعمُونَ أَكُ مِن أَ سَلْط مُ لِيَقُمْ أَوْ كِسْوَةٌ أَوْ تَرِيَ رَقًا ثُمَّ لَمْ يَجِدْ فصيام ثلاثة أيام ذٰلِكَ كَمَا وَرَتْ أَيْمَانُكُمْ إِذَا حَضَثْتُمْ كأيوب <تصفيق> Ən il təvəllüdüm تَقَوَّ وَآمَنُوا إِذَا دَعَوْتُكَ تَقَوَّ وَآمَنُوا لَا كُنْ لَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ إِنْ اَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ Əmmə limən qətləminəndən Zəncəzə Hold right. on. ما سدف ومن نادى فين الله منهم والله عزيز ذو صيد البحر وطاعه متاعا لكم وللسيارة عليكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد واتقوا الله الذي إليه تؤشرون جعل الله الكهبة Now بي سوع قل لا يستوي الخبيثون طائعا ذا اجبك كذلتم اتقوا <تصفيق> الله qus qum in الله وان الله غفور حليم قد ساء قوم من قبلكم ثم ام دحوب بلا كافيرين ما جاء الله What I Cardinal قال ح